والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكروا الله فاستغفروا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله وَمَن يُصِرَّ عَلَى مَا فَعَلَ وَهُوَ يَعْلَمُونِ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فينظروا, فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذي إذا منكم شهداء، لا يحب الظالمين.